أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو اله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وعصبا افغير الله تتقون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 فظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِرَةِ مَثَلُ السَّمْعِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ لَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِي يُوَخِّرُهُمْ ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جَرَمَ أَن لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُسْرِطُونَ ۚ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّيِيمٌ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 ومن ثمرات النخيل ولعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَا وَدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَ تَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسِكُمُ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَذَهُ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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبْصَارَ وَلَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوِلَ الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِ السَّمَاءِ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود لنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم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 كالكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغر يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عاهدتم وَلَا تنقضوا لَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بعد قوتنا ان تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربام منه انما يبلوكم الله به وليبينا لكم يوم القيامة ما تم فيه ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن يضل من يشاء, ولكن يضل من يشاء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 اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكرنا وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبة, طيبه ولنجزينهم حياه اجرهم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 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتو بل أكثرهم لا يعلمون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 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نكرها وقلبه مطمئن إنهم بليمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب, فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الاخره وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون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 كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيلِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنُ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ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 وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَقْتَلِفُونَ أَدْعُو إلَى سَبِيلِ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا وَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ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 صدق الله العظيم